بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات مشاهدين عبر القنوات الفضائية المختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الرعاية الكريمه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم والشكر موصول أيضا لرعاة الملتقى الذهبيين وهم مجموعة سعيد ومحمد النابوده ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب والسكوك الوطنية ونخيل وداماس وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي الإسلامي واتصالات وباريس قلري والعروبة للمقاولات ولرعاة الفضيين وهم سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي وشركة كلدار إخوان ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبلي ومشتقاته وجمعية الاتحاد التعاونية يا بني اركب معنا تمضي بنا سفن الدنيا على عجل فاركب بني فركب القوم قضعنا اركب في ركبنا امن وكن معنا تسلم من الموج انطاش السفين بنا احذر من الموج نحن اليوم في خطر من يطلب الدين يأمن دونه الفتن خلي الهوى فلمنا تحدو طلائعنا بها, بها يرجى الهدى فانهض بها وبنا لنا المعالي إذا ما كنت ساعدنا هل غير ركب العلا يمضي بنا ولنا يا شيخ يا شيخ أسج ركاب الهدى وامضي بنا نحو الهدى علنا نزجي بها المحنا أيها الأحبة في الله صاحب أسلوب مؤثر يختار كلماته بعناية فائقة وهو أيضا صاحب صوت شجي إذا ما تلى عليك آيات من الذكر الحكيم يأخذ بتلابيب قلبك ويسيطر على فؤادك وكأن هذه الآيات تسمعها لأول مرة في حياتك أما إذا كررها فإنك تشعر أن شعر جلدك قد وقف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 لتسكنا في سويداء القلب نحسبه من الدعاة المخلصين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا لا تخلو محاضراته من قصة والقصص أسلوب قرآني يحبه الجميع هذا باختصار شديد بعض ما يتميز به محاضرنا في هذه الليلة أما عن موضوعه الذي اختاره ليكون مادة للقائنا معه فهو يا بني يركب معنا والآن أترككم لنستمع جميعا للشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد ونجعله يحلق بنا بعيدا بعيدا في سماء الحب والإيمان ويا بني يركب معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرفي خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم.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 أحبت الفضلة خير ما بدء به الكلام وخير ما عطرت به المسامع وخير ما تكلم به المتكلمون وخير ما نطقت به الألسن وخير ما استشعرته القلوب هو كلام رب العالمين جل جلاله الذي قال وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك مبارك كلام ثقيل إذا اخترق شغاف الجنان خفيف جدا إذا ما تجاوز الآذان كتاب أنزلنا إليك مبارك واللي يتشجع أحدنا ويقول لما يا ربي أنزلته مبارك لما يا ربي أنزلته مبارك عشان نقيف وننظر إحنا فاهمين صح ولا خطأ قد يقول قائل يعني ممكن نكون إحنا فاهمين تعاملنا مع القرآن خطأ طولها هالسنين وأنت جاي تعلمنا الآن لا أنا أعلم نفسي لأني والله حديب الغالي وأخت الفاضل أصدمت يوم سمعت كلام الله عز وجل لماذا أنزل القرآن والله صدمت يا جماعة وتركت المصحف وقلت يا رب يا ربي علمنا ما ينفعنا لما أنزل الله هذا القرآن لا يغرك حديب الغالي إيش أنت فاهم وما فهمته أنا وأنت حيب الغالي الله عز وجل يوم تكلم عن أكثر الناس قال ولكن أكثر الناس لا لا لا ماذا ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب من اللي قال لي ولك أننا لسنا من هؤلاء الأكثر الذين لا يعلمون تعرفيش الضمان اللي عندي وعندك ضمان واحد وكل هباء إبليس قال لي وقال لك لسه منهم صدقنا جماعة إيو ربى ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوا جل اقر اقبس أم ما عليك ما ما انزل قراءة حرف بعشر حسنات لا كلام إبليس غلط اللي أقنعني وأياك فيه السنين كلها قال الله يعدهم ويمني قال أنت فاهم ليش أنزل القرآن وعلاقتك بالقرآن على ما يرام ورب العليم علام جل جدال راضي عنك فلا تغير استمر أقرى بس بدون ما تحسب شيء يعدهم ويمني وما يعده الشيطان إلا غرورا. أجل ليش أنزل هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك لما يا ربي ليدبروا آياته. سبحان الله. ليدبروا هذه أنا تكلمت والله عن نفسي يوم قريتها قلت والله ما حسها أنا حسني أقرأ بس أسمع بس أدبر ثم وقفت وقفة جاندة وأحب لك ما أحب للنفسية قلت الله يقول لهم التعليل يعني أنزلت هذا الكتاب ليتدبروا ليتدبروا ما قال صوره وأجزاءه و صفحاته لا قال لو دقته بطعم لو دقت الطعم بقلبك والله ما تمر الرآي لتسعب عليك نتعديها من كثر من تحاصل الطعم وسوف نأتي اليوم بإذن الله عز وجل ليتذبروا آياتي وليتذكروا أولو يقول اللي عنده عقل هذا شخيات رب العالمين يقول الألباب عند الله أنه إذا القراء يتدبر طيب واحد فينا يقول والله يا ربي أنا أبغى تذبّر وأنا ضيعت حياتي كلها أقرأ بس وأسمع بس بس ما حسيت بشيء أقرأ أقرأ اليوم من ختم وفي ناس في الجزء العشرين والخمسة والعشرين بس يقول والله ما حسيت بشيء يعني أنا أقرأ صبحة ورا صبحة ورا صبحة ما في شيء يا ربي أتدبر هذه بأي عضو عشان أستخدمه ثم يفاجئك القرآن فلا ينتدبرون القرآن كل التركيز يتذبرون يتذبروا ما في يقرأوا وإحنا شغلنا في يقرأوا وليس يقول خلوكم كذا أ فلا يتدبرون القرآن أم كلام ثقيل أم أم ماذا يا ربي إذا ما تذبرت إيش المشكلة اللي عندي أم على قلوب يقول المشكلة هنا لسانك تحرك وقرأت كل شيء بس ما حسيت شيء أم على ماذا؟ أم على قلوب أقفالوان يعني إذا ما حسيت الطعم القرآن يا ربي عندي مشكلة في قلبي طيب ما علاقة قلبي بالقرآن؟ الله يقول جل جلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما تغيرت حياته كلها ألا يوم وصل القرآن إلى عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ خط سير القرآن خط سير القرآن عشان نقيس أحبيبي الغالي أنا في وقت الغالية هناك نقيس أنفسنا هل خط السير اللي كان للنبي عليه السلام هو نفس الخط السير اللي عندي ولا أنا لا في طريق غير النبي عليه السلام نزل بروح الأمين شوفوا السلام الله يتكلم جل جلاله ثم ينزل جبير عليه السلام بالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إما واقف أو جالس يتلقى الوحي إذا كان على قصوات تخرد تطيع القصوى تحت حتى يمتد عنقها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إذا وصل هنا إذا وصل أي عضو فوق عين تقلب نظر في الصفحات أو لسانة حظك بالآيات أو إذن تسمع ما راح يصير أي شيء تحس خفيف جدا آيات تمر. نزل بروح الأمين وين نبي عليه السلام بشفاته وعينيه ولسانه وأذنيه ثم يقول الله عز وجل على قلبك وتعدل الجزء العلوي كله اللي احنا مشغولين فيه بس قاعدين نقرأ ونعد كم غادينا على قلبك لتكون من المندرين عشان كده تغير النبي عليه الصلاة والسلام صار إنسان ثاني يتسأل يتسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاه يا أمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا صحن النوم إيش يسوي إذا جي صلي إيش يسوي إذا جوه ضيوف إيش يسوي إذا كان في مشكلة عنده إيش, إيش يسوي إذا ما أهل إذا قام إذا خرج إذا سافر قال تقرؤون القرآن كان خلقه القرآن وقولوا للناس حسنا هو يقول للناس حسنا ولا يغتَم بعضكم بعضات قل العمر ما شفت أرثاب قرقران نمشي النبي الله يقول والكاظمين الغيظ يأتي الأعراب يشد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شوفون تأثروا أو قلوبهم الأثر اللي في في أعوني وقال نبيع سلم ويقول خلوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ما الذي يغير نبيع سلم حبيب الغالي هذا القرآن لن تذوق طعم السعادة اللي قالها الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشخى أجل ما يا ربي أنزلت لتسعد عشان تكون أسعد إنسان تعال حبيب الغالي لنمر لن على قصة صورة الجن ولكن سأمر على آياتك على آية قالها الجن لما سمعوا القرآن لما طرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ثم خرج هائما على وجهه ما عاد عنده إلا الطائف الخليط كلها أهل الطائف يدعوهم ثم يلحقونه بالأطفال ويأتي العبد والطفل ثم يرجم النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها ينزل قال لعائشة رضي الله عنها في البخاري يقول فلم أستفق يعني أنا أصل من الهم اللي فيني قال فعمت هائما على وجهي فلم أستبق إلا وأنا بقرن الثعالب ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في وادي نخلة ما عنده أحد من البشر وادي خالي ثم الله عز وجل يقول إن الوادي ما كان خالي النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الوادي فاضي والله يقول وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُو جو الجن من الشمال وجنوب جنوب والشرق كل الكرة أرضية من الجن جو عند النبي عليه السلام واجتمعوا فيها الوادي يقول الله ويصف المشهد كأنك ترى بالصوت والصورة يقول وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كادوا يكونون علمنا يا ربي كادوا يكونون كيف كيف شكلهم كانوا ينكونون علي لبدا مع تفتهم الأرض ركبوا فوق بعض فوق بعض وانه حول النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون شوف التوقيعات اللي وقعوها ولنأس على قلوبنا اللي سمعت القرآن هم سمعوا مرة وحدة قالوا إن سمعنا قل أوعية إلي أن استمع نفر من الجن وأنا أخاطب كل من يسمع سمعني الآن من الأنس والجن أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا قرآن حاف سمعنا قرآن إحنا نبجرين قرآن حاف سمعنا قرآن حاف لا هم لما زلزل القرآن أركانهم قالوا قرآنا عجبا يقولون في حياتنا ما سمعنا مثل هالكلام ليش أنا بعت جعت أدوج القرآن إيش اللي خلاهم يقولون عجبا والله يا جماعة نقيت القرآن كله عجب إذا ذكت بقلبك أجل الله عز وجل يقول لأم ماسكة رضيعها تنتفض خايفة عليه مو زي مرضيعات اليوم آمن في بيتها لا كل ما الهواء الهواسطة اهتزت وكل ما طرق الباب انتفضت تخاف فرعون يجي يقطع راس موسى قدامها مثل ما قطع روس العالم الصغير كلهم فخايفه الجن يسمعون الكلام العظيم عجيب يقولون يقال الله عز وجل أن أرضي أعطيه التدقيق وخلي لا يجوع بس فإذا خفت عليه شوفوا الكلام العجيب العالم كلام ما لو دخل بكمبيوتر صدق منطق ما في المنطقة فإذا خفت عليه إيش يسوي فيه فقد فيه سبحان الله إذا خفت عليه أقذفه أجل يا ربي إذا ما خافت عليه فيه؟ إذا خافت عليه يقول أقذفه ولاحظ ما قال ضعيه ولا قال حطيه ولا قال أنزليه يقول أقذفيه في التابوت سوفي عظيم عجب كلام عجيب ما يتصور أن تقول واحد تخاف على شيء أقذفه تخاف على أبنك أقذفه أجل إذا ما خفت عليه إيش نسوي فيه شوف كلام عجيب يقذف فيه بالسابوث في يا ربي هو أقل من أن يتحمل إحنا يجينا ناس جماعة في الإسعاف طاح سقط من أمة يعني ما ما قذف سقط سقط ثم نعمل له إشاعة مقطعية نلقى عنده ضمور في المخ سبحان الله أجل يا ربي كيف يتحمل ذو الجمجم الرقيقة الرخوة أن يقذف أقض فيه تبغاه الموت يا رب هي خايفة يموت شوف الكلام العجيب أقذ فيه في التابوت ما مات أقض فيه في اليم ما مات فليلقه اليم شوف الكلام كل يروع كلامي يخوف يلقه فيه فليلقه اليم بالساحل يا ربي والله هو أقل من أن يتحمل ربع هالمخاطر قال إذا نجا من قضة التابوت وقضة اليم وقض وقذف التابوت واليم وإلقاء اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له اللي أنت خائف منه أبدأ دخل البيت اللي أنت من تفضى عشان ما يشوفه أبدأ دخله وقول هذا في قصرك ثم الجن من جنين إيش هالكلام ثم قال الله عز وجل <تصفيق> إِنَّا رَادُّوا إِلَيْكِ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ رجعه ولا ما رجعه رجع يا ولا لا شوف الله عز وجل العظيم يقول اقضي فيه بالتابوت فاقضي فيه في اليوم فليلقي اليوم وبالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله وإذا كان قادر يعمل شيء لم أقدر من فوق سبع سنوات فليفعل أنا سأعيده ثم تأتي الصاعقة فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها لا تحذن ولتعلم أن وعد الله حق الجن قالوا ما دام الله قادر ينقذ جنين في خضمها المخاطر كلها يرجع الأمة والله ما ملكوا إلا يقولون فآمنا به يقول ما دام يقدر ما نبغى أحسن من كذا نبغى أحد يؤمنه وصل المخاطر ما عاد نعبد غير الله لاحظ الكلمة وتذوق طعمها قالوا فآمنا به ما قالوا أمننا ببعض وبعض نخليه مثلنا يا جماعة ناخذ اللي يوافق هوانا واللي ما يوافق هوانا اقتنعوا قناعة تامة أنك إذا أصلحت علاقتك مع رب العالمين أن قال لنجيك حتى لو كنت وسط نار فقلنا يا نار والله كلام عجيب يا جماعة لكننا ما نحن نحصين فيه خليص للقلب والله بنحس فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهي أول كلمة قالوها الجن أول موضوع فهموه الآن لما اقتنعوا كلام عجب قالوا فآمنا به أول موضوع فهموا إن الله يركز عليه في كل الصور والله عز وجل ممكن يعني ينسف أعمال العبد كلها بطولها وعرضها إذا اختلها الموضوع وحتى لو كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام أول كلمة فهموها من القرآن ولن نشرك بربنا أحدا يقولون عرفنا رب العالمين ممكن يقبل منك أي شيء لكن لكن تأتي وقد أشركت مع غيره أو دعوت غيره لا يقبل الله عز وجل رفع النبي عليه الصلاة والسلام خلق الخلق كلهم ثم كرم بني آدم لاحظ كيف رفعت بني آدم ثم رفع من بني آدم الأنبياء ثم رفع من الأنبياء الرسل ثم رفع فوق الرسل ناس قال أولو العزم من الرسل ثم اصطفى من الخمسة أولو العزم من الرسل اثنين الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام ثم طلع واحد فوقهم كلهم من محمد روح له الفداء عليه الصلاة والسلام شفت الرفعة هذه ويقول عنه وإنك لعلى خلق عظيم بل أعظم يقول لعمرك يقسم بعمره جل جلاله ومع كل هذا العز وهذا الكرم يقول الله عز وجل في يوم من الأيام يفاجئ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الآيات تقول عائشة في ليلة شاتية كان يتصبب من النبي عليه السلام العرق يعرق إذا نزل عليه الوحي من قوة الوحي شوفوا الرسالة التي جاءت عن النبي عليه السلام رسالة فيها مفاصلة تغير النبي عليه الصلاة والسلام حياته ومساره وصار يفاصل الناس بعدها وَلَقَدْ أُوْحِيَ إليك وَإِلَى الذين من قبلك إبراهيم إسحاق يعقوب عليهم السلام جميعا إيش اللي أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَإِنْ أَشُرَكْتَ لو تدعو مع الله غيره وحاشا عليه الصلاة والسلام أو تحلف بغيره لَإِنْ أَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وهو النبي عليه الصلاة والسلام قد يحبط عمله الشرك واحد يقول طيب المحاضرة يعني بتكلم الحين عن الشرك احنا كلنا ما عندنا مشكلة في الشرك احنا على التوحيد ما عندنا أي مشكلة شوف النبي عليه الصلاة مش قال في الرسالة في عند الترمذي يقول يسولف مع أبو بكر رضي الله عنه يقول يا أبا بكر الشرك في أمتي في أمتي أخفى من دبيب بالنملة الثودة تخيل أن تواجد الآن نملة مارون عندك تحس فيها ما تحس فيها عشان كذا يتسلل الشرك وحنا ما إحنا حاسين لا لا أعظم من هذا الكلام كلام الله عز وجل يقول الله عز وجل في سورة يوسف وما يؤمن أكثر بالله لاحظ الكلام عن أهل الإيمان وأكثرهم شوف الإحصائية ما قال نصفهم ولا 30% قال وما يؤمن أكثر بالله إلا إلا مشركون حبيب الغالي إيش يعني لا إله إلا الله؟ يا زينها هاد إذا وقت ها الطعام للقرآن. والله ألقيت المحاضرة جونينات قالوا عمرنا ما فكرنا لا إله إلا الله نقولها. طيب خلنا نشوف إيش قال الله عزوجل. قال الله ما قال كل لا إله إلا الله. إيش قال؟ فعلم علم أنه لا إله إلا الله. إيش يعني أعلم أنه لا إله إلا الله؟ نعرفنا. فعلم أنه لا إله إلا الله واتغفر لذنبك ماهما معنى لا إله إلا الله يا جماعة هل معناها أنه لا خالق إلا الله لا غلط الإجابة لا رازق إلا الله غلط الإجابة لا محي يلا الله لا معطي إلى الله لو كان هذا معنى لا إله إلا الله تعرف كان أبو جهل في الفردوس الأعلى كان أبو لهب في الفردوس الأعلى تعال حبيبي الغالي واسمع الأسئلة اللي طرحها النبي عليه الصلاة والسلام والامتحان اللي طرحه على أبو جهل عشان نفهم ما معنى لا إله إلا الله يقول الله وجل اسأل أبو جهل واسأل أبو لهب وجمعهم واطرح عليهم الاختبار التالي قل لمن الأرض أبو جهل يسمع وأبو لهب يسمع وعتبة وشيبة وصنادق قريش وافد تسمع كل من الأرض ومن فيها بالجبال والسهول والأنهار تعال جاهو بأبو جهل لمن هذه سيقولون لله كلهم يعترفون أن الأرض الله ومع ذلك ما هم فاهم الله إلهه إلى الله لا شوف الآية اللي بعدها أكبر منها في السماء قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم جاوب يا أبو جهل سيقولون لله ومع ذلك صاقط في التوحيد في لا إله إلا الله يا ربي أعترف أن الأرض لك وما فيها لك وكل الناس لك والجبال لك والسماوات لك وأنت رب العرش العظيم وكل هذا لا إله إلا الله ما فهمها شوف الآية اللي بعدها أكبر من اللي قبلها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير إذا أراد أن يجيرك من أمر لو اجتمع الناس كلهم يصيبونك فيما يصيبونك ولا يجار عليه وإذا أرادك والله ما يحميك أهل الأرض كلهم جاوب يا عتبة وجاوب يا أبو لهب وجاوب يا أبو جهل من اللي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء وإذا أجارك ما أحد يصيبك من هو سيقولون لله في قراءة حفص وفي قراءة الدوري عن أبي عمر سيقولون الله أجل يا جماعة ما مشكلتهم لا إلهة إلى الله دام أنه يعترف أنه كل شيء خذ الآية قل من يرزقكم آية جمعته أسئلة كثير في العقيدة قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومع كل هذه الاعترافات يا ربي لم تقبل منهم لا إله إلا الله ليش؟ مع كل هذه الاعترافات يقول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يا ربي ما استكبروا قالوا كل شيء لك ليش يستكبرون كل شيء الله عندهم كل شيء الله حتى إذا مسهم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون ما عد ذكر الله لا, لا توجد عزة ولا أحد ظل من تدعون إلا إياه ومع ذلك يقول إنه ما ما قبلت من لا إله إلا الله ليه يقول وانطلق الملأ منهم أن واصبروا على آليتكم إن هذا شيء يراد يا رب وين مشكلتهم على إله إلا الله يمكن نلقى كثير من المسلمين اليوم طائح فيها قال أنهم يقولون أجعل الآليا إلى واحدا ما يبغى ندعو له؟ احنا على عين رأسنا هو المخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المسوي كل شيء لكن ندعوه لوحده لا اجعل الالية الى واحدة ان هذا لشيء عجاب مع أنهم إذا سألتم ليش تقربون للأموات وللأولياء وللأصنام والصالحين الميتين يقول لك أنا أتقرب فيها لله عز وجل نأخذ اليوم ما نقايدين شيخ قال نقول الله قال حبيبي الغالي تعال أنا وأنت نقول لكل من ينطرح عند قبر تعالوا والله نروح معكم والله ندعو اليوم معكم لكن نريد كلام عند الله عز وجل إذا وقفت بين يديه أقول يا ربي أنا قرأتها في كتابك سويته أو قالها لنبيك عليه الصلاة والسلام ومسويتها ما أقول والله قالها واحد ما ندري تعال يا جماعة ننفع أنفسنا نحن نبحث عن حق هل إذا يا ربي رحت دعوت من دونك حتى النبي عليه الصلاة والسلام هل يا ربي هذا شرك ولا لا سؤال طريح والإجابة أكثر صراحة منه أوضح من الشمس تعال حيب الغالي وخلنا نشوف نتعرف على ديننا يا جماعة نعرف ما معنى لا إله إلا الله ما دام القضية هي اعتراف أنه خالق ورازق وسميع وكل شيء لا القضية قضية لا معبودة بحق أنا لا نوع من أنواع العبادة إلى الله عز وجل تعال حبيب الغالي نقرأها الآيانات اللي وراء بعض ونشوف هل القضية شرك أو لا قال الله عز وجل يولج الليل في النهار ما أعظم تكفى حبيب الغالي اسمعها هل بقلبك في صورة فاضل يولج الليل في النار ما أحد يقدر يفعلها إلا هو ويولج النار في الليل وأنت تتأمل وتشوف الليل يتغير النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى آيات تدخل القلب ذلكم الله ذلكم الله يعني اللي عمل هذه كلها هو الله ربك ذلكم الله ربكم له الملك شوف الرسالة اللي بعدها عنيفة لكن تقبلها والذين تدعون من دونه ركز الله على الدعاء لأن أكثر العالم يدعو غير الله والذين تدعون من دونه وكل خلق الله دون الله ما لهم يا رب يعلمنا والذين تدعون من دون ما يملكون يا رب والله نصدقك قل ونصدق ما يملكون كم ما يملكون من تمرة لا والله تمرة كبيرة عليهم نواة التمرة لا والله كبيرة عليهم أجل يا رب بتعلمنا الآن أنهم ما يملكون إيش ما يملكون من قطمير؟ يقول شفت النووات التمر اللي تلفظها متعلق فيها غشاء اسمه قطمير. يقول شفت تدعوه من دوني ما عنده قطمير. تصدق الله ولا ما تصدق؟ أنت لما تسلف من واحد تقترض مال وأقول لك بتتأخذ بتتس... من فلان والله فلان ما عنده ولا ريال ولا ديون ولا دينار ولا جنيه تروح تسلف منه تفهم الرسالة ترجع. ثم ده ما عنده أنيش تعب نفس يروح. صح ولا هذا القرآن يخاطب عقلك وقلبك معا طيب إذا أردت أنك تروح يعني أنت لما أقول لك تقتض من فلان ما عنده شيء لن تذهب إليه إلا في حالتين إما الحال الأولى أن يكون في عقل سائل شيء أو الأمر الثاني إنه ما صدقني إني أنا يقول يمكن كذاب لا يمكن عنده اللي يقول هو الله عز وجل يقول ما عنده قطمير تعال شوف الآية اللي بعدها شوف خطاب للعقل وحوار قال إنت <تصفيق> دوم يعني لو ما اقتنعت انه ما يملك وقلت لا يملك روح يدعو ان تدوم شوف الحقائق لا يسمعوا دعاءكم يقول ترى ما عنده قطمير ولو رحت قعد تقعد عند جبره سنة ما يسمعك يقولوا لا يسمع شوف الخطاب كم من الآية قال الله ولو سمعوا ايش النتيجة النهاية ايش ولو سمعوا مس يقول هو ما عنده قطمير وما يسمعك ولو سمعت ما استجاب شوف طبقات الضعف الثلاث هذه الآن أمور في الدنيا أعطاك حقائق في الدنيا ثم أعطاك منتهت الآية أعطاك حقيقة في الآخرة قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يقول أنت بتخسر هنا وبيجي يوم القيامة بطلع اللي دعا واللي دعي كلهم ويوم القيامة بطلعهم وصفهم وأخليهم يكلمون اللي دعوهم إيش يقولون يا رب ويوم القيامة يكفرون يطلع الذين قبروا في الأرض ويكفرون أيجحدون يجحدون يكفرون بإيش الكلمة هذه ذهبية أحتاجها وتحتاجها حبيب الغالي يكفرون بماذا يا رب نحن نصدقك علمنا يكفرون بدم ولا بعمل ولا بجرم يكفرون بشرككم يقول الله سيخرج اللي دعيتهم ويقول أنت مشرك أشركتني وخليت الله عز وجل ثم قال بعدها كلمتين ما هي كلمتين صاعقتين قال ويوم القيامة شوف الفتوى من الله عز وجل يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير واحد الواحد الآن يسمع الآيات يقول خلاص يا رب مدام ما يملك خطمير وما دام ما يسمع وما دام لو سمع نتجاب لي وما دام هو شرك أنا والله ما أفر له من الشرك أنا يا ربي خلاص ما عند راح أنزل حوائجي بأحد لكن وين أودي حوائجي يجيها القرآن يعالج ويطبطب هالجراح اللي في قلبك وهالفاق اللي في نفسك أنا يا ربي عندي فاق و... نعم شوف الآية اللي بعدها يا أيها الناس لاحظ ما قال يا أيها الذين آمنوا ولا اسلموا لأن من يفعل هذه الآثعال هو في دهماء الناس يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم ماذا يا رب الخطاب لكل الناس من الملك إلى أفقر واحد في الدنيا يا أيها الناس أنتم شوف الحقيقة أنتم الفقراء عندي مليار والله فقير أنتم الفقراء، لكن لمن ليس لمن تحت الأرض، أنت فقير لمن فوق السماء؟ أنتم الفقراء إلى الله. يقول أعلم أنك فقير. أنت فقير حي بالغالي وأنا فقير في النفس اللي طلع منك الحين ودخل بيجي يوم بيطلع على الله ولن يأذن إنه يدخل وبتطيح وتسقط عند أهلت وبيعلمون كلهم أنهم فقراء ومالهم إلى الله. ابنك اللي يجي يسلم عليك ويخطو الخطى ويقبلك ويتبسم له قلب ينبض ما حركه إلا الذي في السماء والله أنت أفقر من أن إذا وقف القلب أن تعيده مرة ثالية يأتيون الناس يا جماعة يشوفوا لده يذرق وقف قلبه سويا لأنه ما طلع ما طال فيعلم العائلة كلهم أبوه وأمه يعلمون أنهم فقراء إلى الله مهما ملكوا. فالله يقول أنتم الفقراء لكن ليس لمن تحت الأرض لمن فوق السماء ثم بدأ يخاطب العقل جل جلاله يقول وما يستوي الأعمى والبصير يقول أنت بعقلك البشري ميزت بين قدرات الأعمى والبصير كيف ما قدرت تميز بين الميت والحي الذي لا يموت جل جلاله ولا الظلمات ولا النور ولا الظل على الحرور ثم جاء بها صاعقة مدوية من السماء وما يستوي الأحياء ولا الأموات يقول عقلك البشري لو بيطلب خدمة من أحد وعنده بشر اثنين مخلوقين واحد حي واحد ميت يطلب من الحي يقول الله وما يستوي الأحياء والأموات أدل كيف تطلب من ميت من البشر وتترك الحي القيوم رب البشر وتدعون أحمد الخالقين وما تدعوا كيف يا جماعة ندعو غير الله عز وجل يقول الله وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إيش يقولون طيب يقولون خلاص إحنا ما ندعوهم بس لكن هؤلاء يقربون إلى الله زلفة ونقول على العين والرأس أي كلمة يقولها أي قاء المقبولة بس تعال حبيبي الغالي نعرضها على كتاب الله وإن معك ما لم نخالف كتاب الله أن معك هل الله قال لنا في الكتاب كله اتخذوا أحد يقربكم لي هذا ثلاثين جزء طلع لي أي صفحة بل أي آية أي تلميح أن الله يقول روح الغيري عشان ما أرضاك تجيني أنت بالحالة بذنوبك والله ما قالها الله عز قال قل يا عبادي الذين أسرفوا إسراف عنده ذنوب الدخل النار لكن زائد قال لا تقنطوا من الرحمة أيش الناس الله قال ربكم ادعوني الله جل جلاله يقول وإذا سألك عبادي كل الآيات القرآن اللي فيها إذا سألك يسألونك عن الأهلة قل يسألونك ماذا ينفقون قل إلا هالآية ما فيها قل الله تكلم على طول مباشرة بدون أحد قال وإذا سألك عبادي إذا جت قضية الدعاء ما بيني وبين عبادي أحد وإذا سألك عبادي عني ما قال قل الله قال أنا بتكلم وأنا بقول فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا إيش يا جماعة تكفون خنف المصحفنا إذا راح لأحد ولا إذا دعاني جماعة دين صافي زلال لا نشوشوا بأشياء ما هي في القرآن ولا في الصلاة قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن أضلهم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياتنا نقول ما في تعال حبيب الغالي نأخذها وياك واحدة وحدة يقول يقربون إلى الله نقول على العين والرات لأن الله قال ولا يأتونك بمثل إلا خلق اللي يبغى إلا جئناك بالحق فتح المصحف تلقي الحق وأحسن تفسيرا يا ربي قالوا لنا نتخذ ناس عشان يقربوننا عندك هذا كلام نبغاه من كتابك نسوي ولا ما نسوي قال الله عز وجل ألا لله الدين أي دين, أي دين؟ وندعو مع الله غيره ومشوش ومعه أحد قال لا ألا لله الدين الخالص ما قال بعدها والذين اتخذوا من دونه أَوْلِيَاءِ ليه؟ ما نعبدهم يقول بيقول لك احنا ما نعبدهم هم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يعطون ولا يحيون أجل ليش تنطرح عنده قال ما نعبدهم إلا إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفا شوف الآية ما ينهيها الله عز إلا يبين لك الكلام هذا صدق من صادق ولا من كاذب كم من معي الآية عشان نسوي ولا ما نسوي نروح لا احد ولا ما نروح قال الله الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون من تعت الآية ان الله لا يهدي فيها عدم هداية، إذن في مصيبة يا ربي. اللي قال هالكلام ما هو؟ إن الله لا يهدي من كاندب كفار. لا والله يا ربي ما نبغى نكون كاذب ولا أبغى أكون كفار. يا جماعة كنت أنا في أمريكا والماليا وفرنسا شفت العالم يدخل الكنيسة ثم يجي عند القص ويقعد عشان عشان يقرب إلى الله زلفا ويتقرب بعيدا. دش صرنا غيرهم يا جماعة. يقول لك خلاص ما يقربون إلى الله زلفة هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحن على العين والرأس نتكلم بهذا القرآن قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تقول لك الله ما قال ما قال الله غيري أبدا يقول لا تدعوا من دون الله ولا تدعوا مع الله أحد ما أبدا طيب نوع جبتها قال الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات صافية واضحة أما يجيب المضطرة إذا ما راح لحت يدعاه على طول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايتي بقرآن غير هذا ما عندنا غيره أو لك أجب لي, لي أدليه غير القرآن لا ما عندنا هذا القرآن لأن الله يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتابع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله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 كل هذا بيوصل لك رسالة يقول ويعبدون من دون الله وكلها دون الله لأن كل خلق الله دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وإذا قلت ليش تدعو غير الله قال لك ويقولون هؤلاء علمون هؤلاء ايش فيهم اللي منطرح عندهم ايش فيهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله. يقول هذا ما يخلق ولا يرزق بس شفاعني عند ربي. طيب خلص معا كم من الآية؟ ما إحنا رايحين صورة ثانية بس نكمل الآية ونقفل الأمر هذا. ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله. بعدها حرفين. أحتاج أحفظها وإياك بل أغرسها في قلبي وقلبك قل قل عندك كتاب لا تحكم على الناس هذا مشرك هذا مو مشرك لا تحكم عندك كتاب إذا قالك واحد كذا قل أتنبئون الله شوف قلة الأدب مع الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض. يقول الله قل له أن تعلم الله شيء نسي يحطه في كتابه نسي يقول في كتابه أو يضربها في صورة من الصور خذ غيري يشفع لك عندي؟ لا قل أن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. من تحت الآية سبحانه يقول الله أنا أكبر من هذا الكلام أكبر من أن أعرض عليك تروح الواحد من خلقي عشان يقربك لي سبحانه وتعالى عما أيش يا جماعة يذنبون ولا يفسقون ولا يعملون ولا يجرمون ولا أيش تكفون نفهم ديننا يا جماعة سبحانه وتعالى عما عم يشركون لما تلقى النبي عليه الصلاة والسلام هالقضية أخذ ينزلها على أرض الواقع. يجي واحد أعرابي فرحان بالإسلام، تو مسلم. ثم يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله. روات الحديث يقولون الصحابة جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فكأنما فقئ في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حب الرمان طلع وجه أحمر. ليه رسول ما سوى شيء قال أجعلتني لله ندى سبحان الله يا رسول الله ما جعلك لمدة بس فرحان أنت رسوله ودخلك مع في كلمة قال قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت يا جماعة المسألة بسيطة لا والله أحنا ما نفهمين يا جماعة ليش النبي عليه الصلاة والسلام يغير الحرف حرف تفرق والرجل على ذنية طيبة لا النبي عليه والسلام يفهم أبعاد الأمور يقول اليوم ادخلني مع ربي وكلمة في واو في واو عط أنا وربي في كلمة ثم بكرة دخلني معه في عباده في اللي حاصل اليوم بل جاء صحابي مسلم إذا جاءنا صلى الله وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله وفواجه فصار كل وفد يجي يقدم متحدث رسمي فقدموا في صحيح مسلم الحديث فقدموا واحد بطل إذا تكلم الكل يسكت إذا تكلم مفوّل ثم تقدم بين ذي نبيع سلم, سلم ينظر إليه ثم قال كلمات أبغاك تقراها بقلبك الحين قال من يطيع الله النبي صلى هذا خطيب مجهز خطة بيقولها قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى تو بكمل فنبي صلى الله عليه ينظر إليه يقول له بئس خطيب القوم أنت ليش يا رسول الله هو ما قال شيء مش في مشكلة أعيد بالكلام يقول من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وين المشكلة قال بئس خطيب القوم أنت لا تقل من يعصهما وتدخلني أنا وربي في كلمة قل من يعص الله ورسوله لماذا أنه يدقق في هذه الأمور لأن يا حبيب الغالي هذه أمور عقدية اليوم تدخل الله مع أنه في كلمة بكرا دخله في عباده وبعدها يصير العالم الآن قال الله عز وجل واسم حبيب الغالي لها القضية الشيخ عبد الله العمودي في, الرياض في الجدة موكل بقضايا السحر ويقول ليها بنفسه يقول كل ما مسكنا ساحر هو الموكل بقضاء السحر يقول كل ما مسكنا ساحر في التحقيق يعترف لنا أن الذي علمها السحر واحد افريقي يقول تعبنا هل في كل ما مسكنا ساحر يقول علمني فلان علمني فلان علمني فلان يقول فلما قلنا ودعي الله عز وجل قلت يا رب انت طيح فلان في ايدي يقول طبعا هم في السعودية الفلان هذا في دولة أفريقية وقاعد يخرج سحرة ويرسلهم يقول فكلمت بالتلفون وقلت لا أنا فلان من بيت آل فلان ومعروفين بالتجارة وأنا عندي كل شيء لكن أموال فيه قصور فيه سيارات فيه لكن أمر من السين لذة هذه كلها أن أبوي وأمي عجزت أني أصالحهم مع بعض فأنا أبعرض عليك عرض هذا الحج في فندق فخم وهذا تذكر درجة أولى وبرتلك كل شيء في حال الموافقة تحل القضية هذه ما قال؟ قال الساحر أخليهم في حضن بعض ذين يموتون قال طي والله الساحر يشوف القضية جد الحج درجة أولى وجاء السيارة الفخمة تنتظره في المطار وجابوه في الفندق فقال للشيخ عبد الله الشيخ عبد الله ما للأحية خلق الله عز وجل الأحية الصغيرة فقال للشيخ عبد الله جب لي بخور ومدخنة واقتلت طلبات الشيخ عبد الله يقول دخلت عليه في الفندق يقول أخذ جلستني قدامه وأخذ يتمتم والمدخنة قدامه يقول الله قاعد تهتز المدخنة ووقفت على على ركن واحد يقول ثم الساحر جاء ودخل لي المدخنة وطلع عمل وقال خذ هذا حطه تحت سرير أمك وأبوك وبتشوف اليوم كيف يتعانقون يقول فحطيت حطيت الكلب شافيده قلت له يا كذاب يا دجال انا ابوي ميت من عشر سنوات وصدق الله عز وجل قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث اتى الله يقول يا جماعه ما هو للسحرة يقول للجن ها الساحر من وين يجيب معلوماته يا جماعة؟ من الجن ها والمشعوذ من وين يجيب من الجن والكاهن من وين من الجن يجيبوا معلوماتهم الله عز وجل يقول لك اسمع كلام الجن اللي هم مصدر المعلومات ما راح أقول لك استحر التعبانين اللي ما هم فاهمين حاجة لا أبا أقول لك مصدر التلقي عندهم الجن يقولون عن أنفسهم في صورة الجن وأننا لا ندري الجن يقولون نحن ما ندري ثم يجي واحد يقول القرآن يقول لنا والله يدرون وأننا لا ندري أشر أريد بما في الأرض يقول والله نحن ما ندري ما يصير لك و ما لك بس نقعد نكتب على الكاهن ويقول لك يأتي قارئ الفنجال يناظر ويناظر في الفنجال كذا يقول أنت في تزوجين لا يا شيخ كل البنات في تزوجون إلا ما يرحم رب العالمين أنت والله الظاهر بيجيك مصيبة وكل العالم يأتيهم مصايبك والله صادق الله يقول لمصادر الكهنة يقول أنهم يقولون وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أم أراد بهم ربهم رشدا تكفون نفهمها القرآن نفهم حقائق السحرة والله يطفرون ولا عادي القول لهم ريال ولا درهم ولا دينار سليمان عليه السلام كم قعد مئة سنة قاعد مئة سنة قلب واقف من مئة سنة وقاعد كذا ومفتح عيونه وينظر الجن قاعدين يشتغلون أعمال شاقة سماها الله مهين عذاب في إهانة فقاعد مئة سنة الله عز وجل وقفه على العصا وقع يطالع فيهم وشغالين ساعة ورا ساعة ويوم وخلص الليل والنهار وخلص الأسبوع والشهر ودارت مئة سنة طيب لو جن يعلمون كان واحد دخل بس طالع قلبه واقف ما فيه جلطة كلها والمخ واقف يقول الله عز وجل ما دلهم على موته موستحر التعبين هذا الجن مصادرهم ما دلهم على موتي إلا دابة الأرض أرسل الله دابة في الأرض قاعدت تحفر فيها العصة وتأكل منها العصة تأكل من سأته فلما أخر بعد مئة سنة طاح سليمان قدامهم فلما أخر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبسوا في العذاب المهين سبحان الله هذا للجنة جماعة علمك الله أنهم لا يفهم شيء فحبيبي الغالي لو تتبين لك القضية الساحر هذا والله يا جماعة تعبان لو يقدر هو يسوي شيء كان يا أخي بدل ما تعطل نفسك وتنشغل عن أهلك وتقعد ترى تشوف الناس وتتلقى الجمهور عشان يتأخذ من هذا مية ومن هذا خمسين ومن هذه ألف يأخذ حرلك خمسين مليون وخلك أجر واحد يا السحرة علمك الله أشبغون طفرانين ما عندهم شيء قال الله عز وجل أن السحرة أول ما جاء في العون قالوا إن ذنا لأجرا تعطينا فلوس طفارة يطرون منكم مني ولا والله ما عنده شيء الله يقول لك ولا يفلح الساحر يا جماعة العقيدة قالت تزعزع تعال حبيبي الغالي كنت في طائرة وجنبي رجل ربي الشاهد أني كنت في طائرة ومعي مصحف في وهذا الرجل جالس يقرأ يا جماعة والله العظيم بهالطريقة يقرأ والمضيفة جب للكأس الماء ما يطالعها كتاب مع كتاب الظاهر ثمن مئة صفحة مدري كم رواية كلها تفاهات كلام بشر وقاعد يقرأ يقرأ والتعطيه المضيفه ما يلتفت عليها يشرب وهو قاعد يطالع ما يبغى يضيع ولا لحظة المهم كنت أنا ماسك الكتاب ما قاعد وشوفت القرآن في جيبي قلت سبحان الله شفت تركيزه على كلام تافه احنا ما نركز على كلام رب العالمين بهالطريقة الجلوه قاعد يقرأ واللي ماشين تعال شكرا وركز المهم فتحت الكتاب وسمعت أو قرأت آية في حياتي والله يا جماعة ما أنا حافظها والله حافظها بس أول مرة ألمسها هنا يا جماعة أدبتني هذه الآية أقسم بالله حتى سفرتي هذه والله سفرتي هذه من ثمار تلك الآية بعد الله عز وجل ما هي الآية؟ آية تؤدب يقول الله عز وجل وتكفى خلي قلبك معي شوي وتفقد الطير سليمان يا إيمان أجملها القرآن كأنه يوريك بالصوت والصورة وتفقد الطير خلص وحشر لسليمان جنود من الإمس والجن والطير والوحوش كلهم تفقد ثم راح الجهة الطيور بدأ يتفقدهم ثم نظر فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لا أعذبنا عذابا شديدا يقول والله فأنتفه قال هذا التفسير أي لا أنتف النريشة وأجعل تحت صياط الشمس حتى تقطع الشمس وتأكل الدواب وهو حي لا أعذبنا عذابا شديدا أو لا أذبحنا أو لا يأتيني بسلطان مبين شوي إلا السواد ينزل من فوق السماء قال فما كثر غير بعيد ثم الهدهد الصغير يتقدم بين سليمان والكائنات كلها خايفة تنظر إيش بيسوي في سليمان بيقطع رأسه ولا بنتفه قال فقال أحط بما لم تحط بي وجئتك من سبأ بنبأي يقين جاي متقطع أنا إيش متقطع وأنا قاعد أقولك أني هو مرة أسمعه في حياتي إلا أن قال إني قال وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله. طيب وأنت إيش علاقتك يستدون للشمس ودل القمر؟ أحد أرسل لك كتاب قال دافع عن لا. أحد أرسل لك قال لك سو خير ولك حسنة؟ لا. طيب لك جنة؟ لا. أرسل لك رسول قال أدعو لله عز جل؟ لا. أجل إيش اللي منقطع قلبك وجنتها يستدون للشمس؟ إيش علاقتك اللي هد قلبه ما هو مرتاح يرجف يقول كيف؟ انا الله خلقهم يسجدون لغيره سبحانه وتعالى قال يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وامالهم يبكون غير الله فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون الا تخيل ويقول سليمان الا يسجدوا لله ليش ايش سوالك الله عشان تحترق دينك بهالطريقه احنا خلقنا وعطانا أكثر منك ما احترقنا ديننا احنا جانا قرآن ما احترقنا بهالطريقه اللي انت بتحرق عليها احنا نزلنا رسول قال ادعوا إلى سبيل ربك وقال من دل على هدى ما احترقنا انت ايش اللي حارقك ان غير الله انه ان ساجدين غير الله قال الله شوف شوف شوف الكلام بعلمك الله ايش اللي مقطع قلب هذا الهدوء يا ابطال الله يسجدون لله الذي الذي إيش إيش سوّالك عشان تتقطع. الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض. يقول تبغى ليش علمك ليش محترك عشان دين؟ أمر السحاب الثقال وأنشأها وأنزل الأمطار وشق الأرض شقة ثم أخرج لي الخبء اللي تحت الأرض عشان أجي وأأكل ولولا الله ما شبعت كا كيف ما أذاف عن دينا. سبحان الله حبتين قمح أثرت في قلبه. قال مرضى والله أحد أرى أحد أسفد غير الله وقعد ساكت ما أثوي شيء وهو اللي مطعمني وهو اللي مشبعني يا جماعة عشان حبتين قمح وعشان عش تذروه الرياح تقطع قلب أجل إحنا اللي قاعدين في مكيفات وناكل أحسن الأطعمة وأحسن الأشربة ونلبس أحسن الأباس وعندنا كتاب وعندنا كل شيء إيش باقي بأثر في نفسنا يا جماعة تعرف هذا الهدهد ما عنده صحايف تسجل فيها تدري كم أسلم على يده كم دولة سبأ كلها أسلمت على يد هدهد طيب أنا وأنت عندنا صحائف كم أسلم على يدي ويدك كم تغير من واحد على يدك هذا يا جماعة القرآن كذا يطع قلبك يحرك يحركني ليش طيب الله يقول أنها في سبأ لقد ليش رب اختار سبأ ليش يقول أنا كنت في سبأ عشان يعلمني الله وإياك أن المغريات اللي تغريني وإياك شاف الهدهد شاث أكثر شيء ممكن ينسيه القضايا المهمة عنده ومع ذلك ما نساه ما رأى لقد كان لسبع في مسكنهم آية صدق هذا يا رب يقول بلدهم معجزة جنتان يقولون أنت واقف تشوف جنة عن وشمال يعني بيقول لك الله ويوصل لك الرسالة يقول الهدهد كان في مكان يسلب الألباب كان يشوف الشلالات تمشي والأنهار تجري ويشوف الأغصان والثمار يعني مفروض ينسى كل شيء ولا ما علاقة بالدين وينسى كل شيء يقول لك أن الهدهد شاف المناظر الخلابة هذه كلها لكن يمرأ الله يعصى نسي كل شيء ورجع قال ما شفت إلا أن الله يعصى ولازم نغير سبحان الله سافروا معي جماعة ناس الأمريكا وفرنسا المانيا رجع قال عندهم وعندهم وعندهم طيب ودينهم هامة. هذا آخر شيء يفكر فيه فحبيبي الغالي ما فعل هذا الهدهد؟ ما أعطاه؟ أول أمر أن الله ذكر في القرآن ومدحه وأثنى عليه وإذا أثنى الله على أحد القرآن فاعلم أن الله يحبه الأمر الثاني أن الله ضرب مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يسمعني اليوم قال شوفوا الهدهد عشان حبتين قمح وعش حسني عظيم وحسني أستاهل فراحوا دعوا جاب أمة كاملة مسلمة فأنتوا يلي عندكم كل شيء إيش جبتوا الثالث يقول إن أحد الصحابة نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن نقتل الهدهد أطلق على أي طير تبغاه وجه سلاحك على أي طير لكن انتبه تشوف هدهد تطلق عليه ليش لأن الطيور جات السباء وأكلت شربت وراحت ما حملت هم ولا شيء أما الهدهد هذا لما مر ما تحمل يشوف أحد يشرك بالله في أرض الله وقاعد يتابع الموضوع أليل حل الموضوع ودخلت ثبأ في الإسلام تعرف إيش حمل الله قال حمل الله الهداهد كلها يناهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد ليش اللي ندافع عن الدين واحد المحمي الفصيلة كاملة وكان أبوهما صالحا ختاما حبيبي الغالي ختاما إذا تركنا كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام والله يا جماعنا ظل يقول تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا اليوم يا جماعة جنسة جين رسائل جوال رأى حامل مفاتيح الحرم النبوي أن النبي عليه جاء في المنام وقال قل لأمتك ثم ينشرها ويرسلها وأن لم يرسلها بيجي مشكلة وبموت ولده وبصير لا شيء والعالم تنشر وتترتجف يا أخي دينك أسهل من هذا راح أسأل اللي أرسلها لك هذا من وين جبته من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه السلام يقول لا والله واحد حالم قل له الله ما قال نأخذه من حول الناس الله قال عندكم قرآن ما آتاكم الرسول فخذوه أما الأحلام ما هي بعندنا اليوم أكملت لكم دينكم دين كل واحد يعرض عليك رسالة تنشروا بس لا حبيبي الغالي كل من أرسل لك رسالة قال لك هذا حديث قلنا من وين جبت تلقى ما عند الناس لك لأن العالم قاعد يتخبط جماعة في النبي عليه الصلاة والسلام تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام صليت وراء واحد فيه الدول الخليجية صليت وراه يا جماعة لما صليت وراه والله العظيم يا جماعة العشاء حافبتها العشاء مع التراويح كلها عشرين دقيقة والله يا جماعة أنفاث أبغى ألتغط الله أكبر سمع الله يبهمني والله يا جماعة ما فتك ما فهمنا شيء لما خلصنا جيت عنده قلت حبيبي الغالي ما شاء الله صوتك جميل وقراءتك وإتقانك في التجويد وقراءة يعني ليت تلذذنا بها أكثر قال الله يكرمك ويوفقك قلت طيب بس حبيبي الغالي ما يخفاك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما جاء الرجل صلى بسرعة قال لأرجع فصلي فإنك لم ما قال فايتك ركعتين كتب لك نصها قال لم تصلي ورجع صلى قال صحيح هذا الحديث في البخاري طيب لو أقبل وصل حاصلين بس ما نسوي المهم شوي قلت لحبيبي الغالي أنت كنت إذا سلمت مع بعد السلام في كل بين التراويح إذا سلم كان يقوم وهو قائم رائح المقرفون يقول وصلّي لهم وسلم على نبينا محمد قلت لحبيبي الغالي أنت تقول هذا الكلام مع إنه ما سوى النبي أسلم قال الله سبحان الله هو الصلاة على النبي عليه السلام تحتاج إنني إن... إن... هذا خير أبى في أي مكان قلت له والله حبيبي خير لكن أنت أحسن هذه ولا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا عندنا اثنين بتابع واحد زي كل ذي النبي صلى وسلم النبي عليه كان يدى يقول استغفر الله استغفر الله استغفر قال لا على كل الله إذا سجد يقول ما الله استغفر الله استغفر قال لا بس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل خير النبي قال لا بس الصلاة على قال لي أن نبيع سلم قال لي هنا قل سبحان ربي العلاق قلت وأن نبيع سلم قال لك بعد الصلاة قل استغفر الله ثم شوي قلت له حبيبي الغالي وأنت تقول الكلام كل ما بديت في الصلاة قلت له يعني إجماعة هذا الكلام كله والله يعني إحنا قاعدنا نكتب عن نبيع سلم ونتهى من نبيع سلم أنه دينك مكامل محتاج نكمله لك عشان كذا لما نقول الواحد مثلا بأشياء دائماً تصير يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر طيب تقول لا حبيبي الغالي الشكر ما قال النبي اسلام قال كلام طويل تفو تأخذ طول كلام طويل قال النبي اسلام قال لك سبحان الله الشكر يا اخي فيكم انتم معقدين كلمة الشكر تقعدين تقعد لي عليها والله حبيبي ما أقعد لك عليها أنا ما أضغى أبغى دين محمد يضيع الله عليه السلام اليوم انت تقول لك الحمد ولك الشكر بكرة ابنك ناجح يقول ولك الحمد ولك الشكر يحس inna ما تكفي يقول ولك الشكر الجزيل يا رب العالمين بكرة البنت ناجعة تقول يا ربي لك الشكر الجزيل أكثر شكر في العالم بعد ثلاثة جيال جي مالها علاقة فين يسواها النبي أسلم؟ لأن فتح المجال لكل واحد يضيف أي كلمة من عنده. عشان كذا حبيب الغالي دين النبي أسلم غالي. عشان كذا حبيب الغالي اليوم صار الواحد يأخذ أي شيء من كتاب من غير كتاب من غير دليل يجي وبس يسوي لو تقول له بيت شعر سوا مثل اللي جاء قال تعال صل معي واحد من الثلاث قال بروح للحانات الخمر. أنت تعال معي لحانات الخمر قال لا يا أخي بروح أصلي تعرف ما قال اللي بروح الخمر؟ قال ضع المساجد للعباد تسكنها واسر بنا لحانات الخمر تسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين قال رحمة لحانات الخمر ففي ناس يكفيه بيت شعر ويجي بعد الموالد يا جماعة من أخذناها نبع سلام سواها أدل من سويها طيب اشتار, اشتار فيها اشتار في الموالد يا صار فيها كلام مخالف كلام الله عز يقول وهذا اللي نخلص فيه الحل. قال قائلهم يا نبي الله مال من ألود به إلاك يقول ما عندي أحد التجلال إلا أنت مالي من ألود به إلاك عند حدوث الحادث العميم إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل يا زلة القدم فمن علومك تكتركز على هذا الكلام فمن علومك الدنيا بأكملها ومن تبعيضها ومن علومك علم اللوح والقلم وإذا سمعنا هالكلام الكلام نقول اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله تعرف الكلام هذا ما الكلام هذا قاعد يقول لك أن الكلام اللي هنا غلط الشعر اللي ذكرت لك من يقول ان الكلام هذا كله كلام فاضي ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إذا جاء أحد بشعر على عرضه على كتاب الله عز وجل شوف الله يرسل جبريل ويقول للنبي جبريل قل للنبي عليه قل له كلمة قل أيش يقول؟ قل الناس من أنت ومن أنا قل الناس مع رفعة درجتك وأنك أحب خلقي إلي قل لهم قدراتك في صورة الأعراض قل لا أملك لنفسي في أحد أغلى عني بيع سلم من نفسه؟ ها؟ ما في شوف الآن يعلم بيع سلم هذا حقيقتي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت ايش أعلم الغيب مثل ما كان يقول راعي الشعر يقول من علومك اللوح والقلم يقول بعسان مو صحيح الكلام هذا ولو كنت أعلم الغيب لست كثمت من الخير وما مسني السوء يقول لو أني أعلم الغيب وأعلم اللوح والقلم كان أعلم أن البشرك أخذ الحجر في أحض قبل الله يضربني أبعد لأني أعلم الغيب ما دريت وأنا أعلم الغيب حتى شج رأسي بأبي وأمي عليه الصلاة يقول أنا ما أعلم الغيب فأنت حبيب الغالي تصدق من الكلام اللي يقال في الموالد ولا هالمكناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم الغيب واليوم جماعة الناس انطلح عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه تتخذوا قبري عيدا حبيب الغالي يقول المسعود في الصحيحين يا رسول الله أي ذنب بأعظم إيش أكثر شيء كلها ربي قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فحبيبي الغالي لا تدعو من دون الله عز وجل ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تعتقد بقلبك أن أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل لا والله السحرة كل يوم يمسكونهم في الرياض في جدة كل يوم يمسكونهم لو كان يقدر يملك نفسه كان على منهم جايين وما مسك جماعة تكفون لا نقرأ توحيدنا يا جماعة نقرأ عقيدتنا ممكن أن أرسلك تأخذه أسأل من وين جبته، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيها حياها الله وما كان في غيرها لا والله ما نقبل لأن يا جماعة ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا اليوم الإذاعات في التلفزيون وقنوات فضائية قاعدة تعرض الشرك وتزين الشرك لا والله ما يدعى غير الله ولا نخاف إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نستعين إلا بالله في ما لا يقدر عليه إلا الله أسأل الله جل جلاله بمنه وكرمه أن طاهرة قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأن يقرعنا وعينكم بصلاح نياتنا وذرياتنا أسأل الله جل جلاله أن كما شرفنا برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتنا هناك أن يشرفنا برؤيتكم أخرى تحت العرش وأسأله جل جلاله الذي يعلم ما في صدوركم من أمنيات أن لا يضقي في صدوركم أمنية هي له رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تقوموا من مجلسكم هذا إن ذلك على الله يسير وإنه بالإجابة جديد وأشكر أهلها البلاد الطيبه المباركة أسأل الله عز وجل أن يجعلها يا ربي عامرة بالتقوى والصلاح والهدى وأسأل الله أن يوفق أولاة أمورها لكل خير ويأخذ بنواصيهم للبر والتقوى وأن يشكر سعي من قام على هذا اللقاء وأخص من قام على دائرة السياحة والتسويق أسأل الله جل جلاله أن ينظر في صدورهم وأن لا يبقي في صدورهم أمنية إلا بلغهم أعظم من مناهم فيها وكل من قام على هذا اللقاء وحضر أحبة الفضل والله لا أملك لكم إلا الدعاء وتوحيدكم والركوب في سفينة النجاة سفينة أن لا نصرف عبادة من العبادات إلا لله عز وجل فالله أعظم وأحكم أسأل الله أن يجمعني وعياكم في الجنة وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام وزاكم الله خير وآسف علي